انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا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 ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوكها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قد ذروها تقديرا ويُسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا آينا فيها تسم ماء سميلا ويطوف عليهم ملائك مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا ام منثورا وَإِذَا رَأَيْتَ فِيهِمْ مَن رَّأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَاستَبْرَقٌ وَحُلُُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُم رَّبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ وَذَا كَانَ لَكُمُ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمُ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرَانَ تَنْزِيلًا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آتما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا